فأشأنا لكم به جنات من نخيل وأعنب لكم فيها فواكه كثيرة لكم فيها فواكه كثيرات ومنها تأكلون.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 فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن يصنع الفلك بأعيننا ووحينا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 فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَقُرَّ بِأَنزِلَ نِعْمٌ زَلَم كَوْا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِنَّكُمْ لَمَبْتَلِينَ ثُمَّ أَنْشَأَ مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ ثُمَّ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 يأكل من ما تأكلون منه ويشرب من ما تشربون ولئن أطعتن بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون.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 إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد أتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا بن مريم وأمه آيته وأويناهما وَأَوَيْنَاهُما إِلَى رَضْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وَإِنَّهَا ذِيِّهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّتَ وَاحِدَةٌ وَأَنَا رَبُّكُمْ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَتَقُونَ فَتَقَطَّعُ أَمْرَهُ بَيْنَهُمْ زُبْرًا وكل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمدهم به من من نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون ان الذين هم من خشيه بِهِمْ يُؤْمِنُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ, وقلوبهم وجلة أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ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 كنتم على أعقابكم تنكسون مستكبرين به سامرا تهجون أَفَلَمْ يَدْبَرُ الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ أَبَاؤُهُمُ الْأَوَّلِينَ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا وَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُمْ كِرُونَ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةَ بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهم بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم محرضون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 وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّراطِ لَا كِبُونَ وَلَوْ رَحِمْنَا هُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضَرْرٍ لَلَدْجُ فِي طُغِيَانِهِمْ يَعْمَهُ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 العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسبرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون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 سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ۖ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 تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون وازنوه فأولئك الذين خسروا خسروا أنفسهم في جهنم خالدون في جهنم خالدون تلفحوجهم النار فَكُنْتُمْ بِهَاتَكَذِبُونَ قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ ربنا أخرجنا منها ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإننا ظالمون قال خسأوا فيها ولا تكلمون قال خسأوا فيها ولا تكلمون كان فريق من عبادي يقولون يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الرحيم فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفاسر